إنما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أي يكون من المهتدين